والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون فللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبَسِرْهُم بعذابٍ أليمٍ إِلَّا الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصالحات لَهُم أجرٌ غير ممنون